لآلئ لا القرآن ل ل ا ه موسوعه لك الحم م أن ت أ ر ا ل أ ن ا ل م و ب ل أ ر ض ومن ف ي ه للعلوم ا ل ق ا ك حق و ا ل ج ن ا ل ن ا م ي ه والنبيونها موسوعه ح م د ل م تم ا ن ك فلك النابلسي ح م و س ف ك للعلوم الاسلاميه وجعل ل ل محاول و الحمد ل ه كلها السماوات وعلى لله الذي ح الحمد م د وإليه لله ل ترجع ا لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الملك فالله أ ك ب ر كبيرا الحمد لله ا ل ذ ي نزل على عبده ا ك ت ا ب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله ا ع ط ن السماوات والارض اللهم لك الحمد كله اوله واخره علانيته وسره لك الحمد اولا واخرا لك الحمد ظاهرا ً وباطنا لك الحمد على ما انعمت به علينا من نعمتك العظيمه والائك الجزيمه حيث انزلت الينا افضل كتب وارسلت الينا افضل رسلك اللهم لك الحمد مثل ما تقول وخيرا مما تقول إذا أنا و س و ع ه النابلسي ما للعلوم ا ل ا س ل ا م ك ه ولا أشكرك موسوعه ب النابلسي أ للعلوم ة ت أ ع ت ل ي ن ا بإذراك شهرنا ل م ب ا ر ك وقضت من ف س ل ا وقضت م ي ا و اللهم ا ا علينا ب ر ي انا أرحم ل نسالك خشيتك في الغيب و ا ل ش ه ا د ة و ن س أ ل ك القصد في الفقر و ا ل د ي ن و ن س أ ل ك نعيما لا ي ن ب غ وقره عين لا تنقطع و ن س أ ل ك ا ل ض ا ي ع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 「今日 r 私の手 i 借りのであれば私のららららららららら تشرع الله موسوعه ا ل ن ا ل ل وإنا س ي للعلوم الاسلاميه ن ر ى ع ب د ك وهو お日の夜は何でも」